وإذا ما ادعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واطمئن الشهاده وادنا الا ترتابوا الا أن تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُذِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فسوق فبِكُم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم